فأسقط في يد بي سلول ومن أن ومعنى النفاق ايها الاحبه ماخوذ في اللغه العربيه من النفق والنفق هو الطريق او السرداب في باطن الارض في الظاهر لا يعلمه احد ولا يعلم ماذا فيه فمن النفق ا خ ذ النفاق فالمنافق يبطن في سريرته شيء و ع ق ي د ة ويظهر للناس خلافها وقد بشر الله المنافقين في ا ل ق ر آ ن الكريم ب أ ن ه م في الدرك ا ل أ س ف ل من النار ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يصلي على أ ح د منهم مات أ ب د ا أ و يقم على قبره وللحديث عن المنافقين مقام غير هذا ن أ ت ي عليه بالتفصيل في مواقفهم أ م ا وقد نظر النبي إ ل ى هذا المجتمع الجديد المؤمنون فيه من ثلاث فئات مهاجرون و أ ن ص ا ر من فريقين أ و س وخزرج ثم, هنا يهود ثم هناك يهود ه ثم ن ا منافقون أ ي خليط ومزيج هذا في م ك ة كانت ا ل أ م و ر أ س ه ل مؤمنون وكفار وكلهم من ق ب ي ل ة و ا ح د ة أ م ا هنا قبائل وعقائد فكان لا بد من أ ن يكتب و ث ي ق ة يعرف كل فريق ما له وما عليه حتى لا يظن الناس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ساس ا ل م د ي ن ة ب ا ل آ ي ا ت فقط ولم يكن له بعد نظر في ا ل أ م و ر الاجتماعيه ة فإليكم ل ي ت خ ص تلك ا ل م ع ا ه د ة التي بلغت ثلاث ة او اربع صفحات ولكنني اوجزتها في سبع نقاط لا ت م ل أ و ر ق ة و ا ح د ة جاء في هذه ا ل ص ح ي ف ة وقد وقع عليها كل من المهاجرين والانصار واليهود وحفظت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كاصل واعطي كل فريق منها ن س خ ة نص ا ل م ع ا ه د ة بعد الحمد و ا ل ص ل ا ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتمل على هذه النقاط السبع أ و ل ا المسلمون من قريش والمدينه ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة و ا ح د ة م ن د و ن ا ل ن ا ا س أمة و ح د ة من دون الناس, أمة واحدة من دون الناس. وحد المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر أ م ة و ا ح د ة من دون الناس على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين معنى ع ي ت اي ق ل و ن أ إ ذ ا قتل واحد منهم واحدا شاركوا في ا ل د ي ة يدفعون د ي ة المقتول و ي أ خ ذ و ن جميعا د ي ة القاتل يعني اعتبر المسلمين كلهم ابناء جد واحد في ل غ ة العشائر فكلهم خ م س ة الجاني و خ م س ة المجن ي عليه في الدم ا م ة و ا ح د ة من دون الناس على اختلاف قبائلهم يتعاقلون العقل ه ودفع الديه واخذ هذا الاسم لان الجاني ي أ ت ي بالابل فيعقلها ا ن يربطها في فناء دار المقتول يتعاقلون بينهم ويفكون ا ل أ س ي ر بالمعروف والقسط بين المؤمنين هذا هو البند ا ل أ و ل الثاني إن ان ل لا مثقلا بمال مثقل بالديون م م مفرحا بينهم معنى مفرحا مفرح معناها ؤ ن ن يتركون ناتج عن عن ديون نزجت عن ي أي دية أي شيء أو إ المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم في فداء او عقل وهم يد و ا ح د ة على من ابتغى او بغى ولو كان ولد احدهم حتى ولو ا ل م ع ت د الباغي ابن واحد منهم كلهم يد عليه ثلاث لا يقتل مؤمنا كافر في مؤمن لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر, لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. يعني لو أ ن مؤمنا قتل مؤمنا مؤمن قتل مؤمنا قتل هذا حكمه في ا ل إ س ل ا م معروف قتل عمد فيه القتل و إ ذ ا خ ط أ ثديا لكن لو جاء مؤمن وقتل واحدا كاسرا وابنه مسلم لا يجوز لهذا المسلم أ ن ي أ خ ذ ب ث أ ر ي خ ي ه من المؤمن يعني لا يجوز و إ ن حكم ا ل إ س ل ا م بذلك القاتل يقتل لكن لا يقتل المؤمن بكافر وهنا إ ذ ا كنتم تذكرون م ق ا ل ة عبد الله ا بن عبد الله ا بن أ ب ي بن سلول يوم نزل ا ل ق ر آ ن يسطر نفاق أ ب ي ه وتحدث الناس أ ن ا ل ق ر آ ن قد نزل يفضح نفاق ابن سلول عندما قال لئن رجعنا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليخرجن ا ا ل أ ع ز منها ا ل أ ذ ل فقال الناس إ ن رسول الله قاتل ابن سلول لا محاله لقد نزل فيه ق ر آ ن وكان ابنه من خيار المؤمنين ف أ س ر ع ووقف على باب ا ل م د ي ن ة وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله لقد بلغني ما أ ن ز ل الله في والدي وكانوا في غ ز و ة بني المصطلق وتحدث الناس أ ن ك ق ا ت ل ف إ ن كنت فاعل ف أ م ر ن ي ل أ ن النبي مقتل شبيده ي أ م ر أ ن يقتل فلان فيقتل إن كنت ف ان ع ل أي إ كنت س ت أ م ر بقتله ف أ م ر ن ي بذلك أ ح م ل إ ل ي ك ر أ س ه على كفي ف إ ن ي أ خ ش ى ي ان رسول الله أ ت أ م ر به غيري فلا تطيق نفسي ف إ ن الخزرج تعلم ما من ولد أ ب ر ب أ ب ي ه مني فيها فمنذ كذا وكذا عاما ما أ ك ل طعاما ولا شرابا إ ل ا عن كفي ف أ خ ش ى أ ل ا تطيق نفسي أ ن أ ر ى قاتل أ ب ي يمشي بين الناس فتغلبني ف أ ق ت ل ه ف أ ك و ن قتلت مؤمنا بمنافق فادخل النار نزولا عند هذا البند ف إ ن كنت قاتله ف أ م ر ن ي فذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم أ ي بكى لهذا الموقف وربد بيده على كتف الفتى عبد الله بن عبد الله وقال لا يا عبد الله لا يتحدث الناس ويقولون محمد يقتل أ ص ح ا ب ه سنحسن لابيك أ ب ي ك م دام معنا سنحسن ل أ ما دام معنا ومع ذلك سبق الفتى كل الناس ووقف على باب المدينه ة للمدينة وكان سور و ل ا أ ب وسل ا باب المدينة ب وقف و على سيفه و أ خ ذ يدخل الناس واحدا واحدا والناس يقولون له ما ش أ ن ك يقول لا ش أ ن لكم ادخلوا فما زال يفعل ذلك حتى قدم والده عبد الله بن أ ب ي وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أ و ل الناس إ ذ ا كان في سفر يسير في آ خ ر الناس ويقدم أ ص ح ا ب ه بين يديه ويكون آ خ ر من يدخل ا ل م د ي ن ة ويقول تقدموا وسيروا بين يدي ه و ت ر ك و ا ظهري ل ل م ل ا ئ ك ة فما زال واقف حتى قدم أ ب و ه فوضع السيف على عنق أ ب ي ه ووضع رجله على يد ا ل ر ا ح ل ة أ ي ا ل ن ا ق ة فقال له أ ب و ه ما ش أ ن ك قال أ ن ت تزعم يا عدو الله ب أ ن ك العزيز و أ ن رسول الله ذليل و أ ن ك مخرجه من ا ل م د ي ن ة فلا والذي بعثه بالحق إ ن ه لهو العزيز فينا و أ ن ت الذليل ابن الذليل ووالله لا تدخل مدينته إ ل ا باذن صريح منه صلى الله عليه وسلم تنحى عن الباب فقال يا لكع تفعل هذا بابيك وهو سيد الخزرج قال لا سيد للمؤمنين إ ل ا الله ورسوله فنحى أ ب ا ه عن باب المدينه حتى قدم الناس وكلهم لا يجرؤون ان يكلموه حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى هذا المشهد ر قال له مرة ث ن ي ة ق ا ما هذا يا ع بابي د ل ل قال ه أ ب و أ م ي يا رسول الله إ ن هذا المنافق يزعم أ ن ه عزيز في داره و أ ن ه سيخرجك منها أ ن ت والمؤمنين فوالله أ ن ت العزيز فينا وهو الذليل ب ن الذليل ولا يدخلها ولا يجاورك فيها إ ل ا ب إ ذ ن صريح منك يا رسول الله قال دع أ ب ا ك يا عبد الله وشم سيفك أ ي أ غ م د ه وليدخل ا ل م د ي ن ة وليجاورنا ولنحسن إ ل ي ه ما دام معنا هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند هذا البند لا بد من ذكر هذه ا ل ق ص ة لا يقتل لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن ذ م ة الله و ا ح د ة يجير على المؤمنين أ د ن ا ه م وبعضهم أ و ل ي ا ء بعض لا ي هذا زعيم ابتلقى ل ج ا هذا كلمته ه و شحاد ملوش و ز ن ف ي ا ل م ج ت م ع يجير على المؤمنين أ د ن ا ه م لو أ د ن ا واحد فيهم مالا عمرا جاها وقف وقال أ ج ر ت فلان يقبل جواره ويفرض على جميع المسلمين هذا البند الرابع الذي ذكر وإليكم الرابع ذ ذ ي ك ل ل وإليكم ل ث ث ا ا ا ر إ ن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم و إ ن بينهم النصر على من حارب أ ه ل هذه ا ل ص ح ي ف ة يعني اليهود ينفقون على أ ن ف س ه م ومن أ ن ف س ه م و ا ل م م ؤ ن و ن ي ن ف ق و ن أنفسهم ومن أنفسهم والمؤمنون ينفقون على أنفسهم أنفسهم فيش ما تبادل مصالح ت ج ا ر ي ة أ و منفعه ا ق ت ص ا د ي ة بين المسلمين واليهود ولكن إ ن دهم ا ل م د ي ن ة عدو فعلى اليهود أ ن يدافعوا عن ا ل م د ي ن ة لا يحل لمؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر أ ن ينصر محدثا أ و يؤويه ومن فعل فعليه ل ع ن ة الله وغضبه إ لا ى يوم ل ق يؤخذ ا لا م ة ي منه صرف ولا عدل البند السادس من خرج من ا ل م د ي ن ة أ م ن ومن قعد فيها أ م ن إ ل ا من ظلم و أ ث م س ا ب ع وهو ا ل أ خ ي ر كل ما كان بين أ ه ل هذه ا ل ص ح ي ف ة من حدث أ و شجار يخاف فساده ف إ ن مرده إ ل ى الله عز وجل و إ ل ى محمد رسول الله و إ ن الله أ ص د ق على ما فيها و أ ب ر ه و إ ن الله جار لمن بر واتقى وصادق الجميع على هذه ا ل ص ح ي ف ة ووضع عند كل فريق ن س خ ة منها ولكن اليهود كانوا أ و ل من نقض ف إ ل ى نقض عهودهم و إ ل ى دور المنافقين لا يتسع المقام فنقول بعد ك ت ا ب ة هذه ا ل ص ح ي ف ة وتمام المسجد ولم يفرض الجهاد بعد نظر النبي إ ل ى أ ح و ا ل ا ل م د ي ن ة فوجد أ ن الاقتصاد وبعد غد مؤتمر الاقتصاد عندكم في عمان سبحان الذي قدر ب أ ن هذا المقطع من ا ل س ي ر ة نحن لم نبرمج له ي أ ت ي اليوم والبلد تستعد لاستقبال مؤتمر الاقتصاد ر أ ى النبي اقتصاد ا ل م د ي ن ة في يد اليهود وهكذا سيكون بعد غد في يد ي ا ل ه وجد د و أ ن أ ص ح ا ب المتاجر في ا ل م د ي ن ة يهود و أ ن الذين يملكون أ م ا ك ن ا ل ص ي ا غ ة والذهب يهود و أ ن الذين يقرضون المزارعين ثم يرابون عليهم اليهود فعصب الاقتصاد كله في ق ب ض ة اليهود ولولا الاقتصاد لا تقوم للناس ق ا ئ م ة ولا يكون لهم ق و ة فخرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم وبعد ص ل ا ة الفجر وقد أ ش ر ق ت الشمس ف أ خ ذ بيده عودا ومضى من باب السلام المعروف ا ل آ ن باب السلام وقبل أ ن تتم ا ل ت و س ع ة ا ل أ خ ي ر ة الذين حجوا في الستينات والسبعينات يذكرون هذا المشهد كان السوق ملاصقا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة إ ل ا باب السلام هناك س ا ح ة ليست ك ب ي ر ة ولا ص غ ي ر ة س ا ح ة م ر ب ع ة تنتهي بدرجات تخرج إ ل ى سوق مستطيل مقابل باب السلام تماما حتى ينتهي عند مسجد الغمامه اسمه سوق العينيه انظروا إ ل ى مكارم أ خ ل ا ق المسلمين منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إ ل ى عام السبعينات أ ب ق و ا هذا السوق على وضعه ومكانه الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا تحت عنوان ا ل ت و س ع ة زالت كل معالمه أ خ ذ عودا وخط خطا وقال هذا سوق المسلمين بعد اليوم إن ش ان ء الله هذا ا ل ل سوق س م م ي بعد اليوم إن شاء الله لا يملك فيه أ ح د ملكا يعني ما فيش خلوات أ خ ذ ت ا ل م ح ل ب ط ل ع ش الا بخلو لا يملك فيه أ ح د ملكا والمكان فيه لمن سبق لا يبيع فيه أحد أخيه على بيع ل احد يبيع فيه أ على بيع أ خ ي ه ولا يسبق تاجر إ ل ى أ ه ل باديه ثم وضع له بنودا ونظاما يطول شرحها وكان يتفقده كل ب ض ع ة أ ي ا م يخرج فيه ويرى كيف يبيع الناس ويشترون و إ ذ ا لم تكن ا ل ص و ر ة و ا ض ح ة ف أ ق و ل كما يفعل بالتمام وزير التموين في عمان كيف يتفقد السوق كل ث ل ا ث ة أ ي ا م و أ ر ب ع ة وكيف يشيكون على ا ل أ س و ا ق هكذا مر يوما صلى الله عليه وسلم في هذا السوق و ر أ ى كوما من القمح أ م ا م تاجر وبفراسته ا ل إ ي م ا ن ي ة وبالوحي الرباني علم أ ن هذا التاجر من وجهه غشاش فجاء إ ل ى ك و م ة القمح ثم ضرب يده صلى الله عليه وسلم فيها فخرجت يده م ب ل و ل ة قال ما هذا يا صاحب البر قال أصابته أسرع السماء يا رسول الله يا、لطلع. ما ا رسول على ل طه فهلا ت والاعتذار ت و ى الشيطانية ا أ ص ب ا س م ء السماء يعني الدنيا فأسوي يا أصابته الله قال لك رسول فهل شتت جعلت ما أ ص ا ب ت ه السماء على وجهه كي يراه الناس ويكون ع ر ض ة للجفاف شمس و ش ا ن ينشف ش م الناس ن ا يعرفونه ا مبلول مش ا ل ك ي ل يوزن اثنين كيلو ن ص شارب ميه منفوخ بعد ب ك ر ة بشرش هلا هل جعلت ما اصابته السماء على وجهه كي يراه الناس ويكون ع ر ض ة للجفاف من غش فليس منا من منا غش فليس منا. والناس ي ر و ن ه من غشنا فليس منا لا يجوز الغش لا للمسلمين ولا لغيرهم من غش م ط ل ق ة هكذا من غش مسلما أ و غير مسلم من غش فليس منا و إ ل ى ت ت م ة حديثه صلى الله عليه وسلم في أ م و ر تدبير ا ل م د ي ن ة لا يتسع المقام إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة ادعوه و أ ن ت م موقنون بالاجابه م الماضية عند ن ا ء م س ج د صلى الله عليه وسلم في مبرك ناقته يوم هجرته الى مدينته ا ل م ن و ر ة ولقد بينا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة معنى المسجد في الاسلام وما هي رسالته و إ ل ا ف ا ل ص ل ا ة تجوز في أ ي أ ر ض صليت بها قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا وترابها طهور أ م ا بناء المسجد كمسجد فبينا المعاني التي لا تتم إ ل ا في المسجد وما زلنا في مسجده صلى الله عليه وسلم بعد بيان تلك المعاني قلنا قد وضع ركيزتان أ س ا س ي ت ا ن اول عمل ب د أ ه في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة بناء المسجد و أ خ و ة في دين الله بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر فنحن لم نخرج من بناء المسجد بعد حتى نصل إ ل ى ا ل خ ط و ة الاخرى و التي تمت أ ث ن ا ء بناء المسجد لا بعد أ ن تم بناء المسجد في أ ي ا م بناء المسجد تمت ا ل م ؤ ا خ ا ة إ ذ ا فنحن نسير بهما معا فكان مسجده صلى الله عليه وسلم على عظيم منزلته وقدره من أ ب س ط معالم البناء على وجه هذه ا ل أ ر ض من لبن التراب كما قلنا وسواريه من جذوع النخل وسقف جزءا منه لا كله الذي يمكن أ ن ي ج ل س تحت ظله إ ذ ا ما أ ر ا د أ ن يحدث أ ص ح ا ب ه وكان السقف أ ي ض ا من جريد النخل ليعطي ظلا فقط يجلس الناس فيه اما باقي المسجد فلا سقف وارتفاع الجدار فوق ق ا م ة الرجل بقليل وجعل له صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة ابواب وجعل قبلته الى بيت المقدس لانه كان يستقبل بيت المقدس انذاك وليس بهوى بل باتباع اوامر من عند الله عز وجل فجعلت ق ب ل ة المسجد إ ل ى بيت المقدس أ ي إلى ل ب الى د ن هنا ا إ بلاد الشام يعني بالتمام عكس ا ل ق ب ل ة ا ل ح ا ل ي ة في المسجد النبوي في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ف إ ن الشام ب ا ل ن س ب ة ل ل م د ي ن ة في شمالها و إ ن م ك ة في جنوبها وجعل أ ر ض ه التراب ولم تفرش حتى بالحصر مع أ ن ه م غير عاجزين على فرشها بالحصر وما اطراوا تغييرا على أ ر ض ه من تراب إ ل ا عندما همره المطر ف أ ص ب ح ت ا ل أ ر ض طين أ ذ ن أ ن تنقل له الحصباء فحصبوها بالحصباء حتى ي ت ج ن ب ا ل ط ي ن والوحل بسيط في بنائه الهيكلي عظيم في مبناه المعنوي ففيه تربت الرجال ومنه خرجت ا ل ق ا د ة وكان ملتقى المؤمنين لتعليمهم الدين كما أ ش ر ن ا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة و إ ل ى جوار هذا المسجد ملاصقا فيه تماما اتخذت حجرتان ومعنى ا ل ح ج ر ة هنا أ ي ا ل غ ر ف ة ا ل و ا ح د ة حجرتان مسكنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تظن الحجرتان إ ح د ا ه م ا للنوم و ا ل أ خ ر ى للضيوف لا فلقد كانت له زوجتان إ ح د ا ه م ا س و د ة بنت ز م ع ة وقد بنى بها في م ك ة و ا ل أ خ ر ى ع ا ئ ش ة بنت أ ب ي بكر ليبني بها في ا ل م د ي ن ة فقد تم الزواج بها من م ك ة ومعنى الزواج ا ل خ ط ب ة والعقد و أ م ا البناء فلم يتم بعد ف أ ع د لها ح ج ر ة على غرار المسجد كان كان كان إذا وقف الصبي الغلام المراهق والمراهق الذي لم يبلغ الحلم البلوغ مجتمعنا يطلقها المبلغ الثلاثين فالمراهق التمييز البلوغ إذا الصبي المراهق سقفها يعني دون سن وإن سن من سن دون إلى وقف هو وقف لم يبلغ على بعد بيده يمس إ ذ ا ا ع صلى الله عليه وسلم في ح ج ر ت تقول ه كما ع ا إذا ئ ش ة اتجع في حجرته كانت قدماه عند ع ت ب ة الباب فلقد نامت يوما ع ا ئ ش ة في حجرتها فقام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فلم يكن متسعا في البيت إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسجد إ ل ا أ ن يغمز قدمها ب إ ص ب ع ه أ ي يكزها هكذا حتى تضب قدميها ليتمكن من السجود هذا هو بيت سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وما زاد على الحجرتين إ ل ا كلما ضم إ ل ى عصمته ز و ج ة ابتنى لها ح ج ر ة ج د ي د ة وعلى نفس الغرار أ ب و ا ب تلك الحجرات من المسوح ا ل م ج د و ل ة بالشعر أي الصوف بلغتكم اليوم الابساط الصوف المغزول من شعر المعز هذه هي أ ب و ا ب الحجرات أ م ا أ ث ا ث البيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان سريرا من خشبتين جمع بينهما بحبل اليف ولعل الذين حجوا واعتمروا قديما لا ينسون هذه ا ل أ س ر ة التي كنا نجدها في مقاهي ا ل في سرير ع على و د ي ة ل ا ط ق وفي ومكة المدينة س ي ر من خشب على اربع قوائم يجمع بين الخشب بحبل ليف يجلس عليه الناس في المقاهي وينامون عليه سرير عليه ق ط ي ف ة و ا ل ق ط ي ف ة اشرت لها في ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة ق ط ع ة من القماش لها خمل اي لها وبر ابلغت كل ه م عند التجار ق م مخمل ش ق ط ي ف ة ب ا ل ي ة اذا كان الصيف ولا يحتاج الرجل الى غطاء طواها صلى الله عليه وسلم من النصر طيتين فجعلها تحته واذا كان الشتاء فردها فجعل نصفها تحته ونصفها غطاء له وفي رف كل حجرة رف ملاصق بالجدار يوضع عليه الخبز والتمر وفي البيت ج ر ة من فخار يوضع فيها الماء و م ي ض ا ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ي ت و ض أ بها قبل أ ن يخرج إ ل ى المسجد ورحا يطحن عليه ح ب القمح و و س ا د ة من جلد يعني من أ د م كما هي في ا ل س ي ر ة وذكرت لك اسمها المجرد من الجلد حشوها من الليف هذا أ س ا س بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غ ر ف ة النوم و ه ي غ ر ف ة المعيشه ة و ي غ ر ف ة الضيوف وصالون ه ي الجلوس لم تزد ح ج ر ة من حجرات أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها إ ل ى نهايه التسع حجرات على الوصف الذي ذكرت لكم فلما تم بناء المسجد بهذه ا ل ص و ر ة والحجرتان ارسل صلى الله عليه وسلم الى م ك ة من ي أ ت ي ه باهله فجيء بزوجته وابنتيه ف ا ط م ة وام كلثوم اما رقيه فمع زوجها عثمان واما زينب فمع زوجها العاص بن الربيع وانتقل صلى الله عليه وسلم من بيت أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي إ ل ى داره ومسجده أ م ا من ا ل أ ح د ا ث التي مرت في بناء المسجد وعند كتب السير تقديم و ت أ خ ي ر في ا ل ح ا د ث ة التي أ ذ ك ر نذكرها ا ل آ ن ل أ ن ن ا لن نعود إ ل ى بناء المسجد م ر ة أ خ ر ى وان تجدد البناء ثانيه عند تحويل ا ل ق ب ل ة وتوسيع المسجد قلنا ب أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يعمل في بناء المسجد كواحد من أ ص ح ا ب ه ساهم في حفر ا ل أ س ا س وساهم في حمل اللبن وصنعه وساهم في ردم التراب ونقل ا ل أ و ب ا ش و إ ذ ا ما قدم أ ح د ا ل ص ح ا ب ة ل ي أ خ ذ عنه يقول خذ غيره ف إ ن م ا أ ن ا واحد منكم ولست أ ف ق ر إ ل ى الله مني ل أ ن هذا العمل فيه افتقار ل ر ح م ة الله وجزيل ثوابت عمل في المسجد كواحد منهم وبينما كان يتم هذا العمل كان ا ل ص ح ا ب ة يرتجزون والارتجاز قول بعض الشعر يحمسون به أ ن ف س ه م على العمل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ارتجازهم هذا بقوله اللهم لا أ ج ر إ ل ا أ ج ر ا ل آ خ ر ة وفي لفظ لا عيش إ ل ا عيش ا ل آ خ ر ة فارحم ا ل أ ن ص ا ر والمهاجره و أ ث ن ا ء هذا العمل ر أ ى علي بن أ ب ي طالب بعض الناس رجل من ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ا حمل اللبن جاوزه عن ثوبه حتى لا يتسخ قيل أ ن ه عثمان بن مضعون وقيل غيره و أ خ ط أ من قال عثمان بن عفان ف إ ن عثمان بن عفان لم يشهد هذا البناء أ و ل ا ف إ ن ه لم يقدم من ا ل ح ب ش ة بعد يجاف اللبن عن ثوبه كان نظيفا اللبن كان متنظفا وإذا ثار الغبار قال بثوبه هكذا ثوبه بثوبه عن يغطي أو الغبار ث ر ا او ب ل عن انفه فقال علي بن ابي طالب من بعض ما يرتجزون ليعظ اخاه دون ان يواجهه فقال لا يستوي من يعمر المساجد يغدو بها قائما وقاعدا ومن تراه عن الغبار حائدا يعني إ ذ ا كان العمل ب إ ق ب ا ل ونفس ط ي ب ة يختلف عمن يشترك فيه م ج ا م ل ة أ و ي أ ت ي يقص الشريط فعندما قال هذا الرجز وقع في قلب عمار بن ياسر موقعا لطيفا وهو لا يعلم من وماذا يريد علي بهذا القول وظنه حثا على العمل ولا يعلم النوايا إ ل ا الله ف أ ع ج ب عمار بهذا الرجز ف أ خ ذ يردده حاثا نفسه على عدم تجنب الغبار و أ ن يغدو بالعمل قائما وقاعدا فلما كررها عمار مرتين أ و ثلاث أ د ر ك ه ا صاحب الغبار والثوب النظيف فظن أ ن عمار يعرض به فعندما مر من أ م ا م ه قال أ ع ل م بمن تعرض أي تعرض بي تعرض بهذا ا ل ق وكان ل و بيده جريد من نخيل قال لئن, لئن عدتها ل أ ع ر ض ن وجهك بهذا الجريد فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا كيف ر ب النبي أ ص ح ا ب ه وكيف جعل فيهم انصهارا تاما في ب و ت ق ة ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه يعدهم للغد الذي سيقفون به ل ح م ة و ا ح د ة في وجه عدوهم لا فرق بين قريب وبعيد أ و شريف ووضيع كما هو عرف ا ل ج ا ه ل ي ة عمار بن ياسر كان عبدا في م ك ة ولكنه من السابقين في ا ل إ س ل ا م و أ و ذ ي في الله ومات أ ب و ا ه تحت التعذيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع من ا ل ص ح ا ب ة إ ن عمار ووضع إ ص ب ع ه ها هنا عمار ج ل د ة ما بين عيني و أ ن ف ي أ ي إ ل ى أ م ق العين هنا إ ن عمار ج ل د ة مبين ا عيني و أ ن ف ي وهذه ا ل ك ل م ة كانت ك ا ف ي ة ودرس عظيم ا للمسلمين أ ي من ي س ت ط ي ع أ ن ي ض ر ب و ج ه عمار بجريد من ا ل ن خ ل مادام النبي ي ق و ل أ ن عمار ج ل د ة مبين ا عيني و أ ن ف ي أ ي أ ن ك س ت ض ر ب و ج ه النبي صلى الله عليه وسلم إن عمار ج ل د ة ما بين عيني و أ ن س ي واحمر وجه النبي غضبا وهذا درس ا ل ذ ي ن يتمشدقون ب ك ل م ة ليش الشيخ ب ز ع ل ولا أ ع ن ي الشيخ الخطيب لا أ ي شيخ في المسلمين يريدون أ ن يكون الشيخ امتمسح يسمع ا ل إ ه ا ن ا ت والاستفزازات وانتقاص الدين و أ ب ل د من حمار لا الذي لا يغضب هو من لا دم فيه ولا م ر ؤ ة ا لحمار البليد ا ل ل ي م ا ب غ ض ب ا ل ل ي طج شرش الحياه من بين عينيهم بشوارع عمان هم اللي م ا ب ز ع ل و ش إ ن ه م إ ل ا ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل سبيلا أ م ا من كان فيه شرف ا ل ع ق ي د ة و م ر ؤ ة المحتد والمنبت يغضب إ ذ ا ما ر أ ى انتهاكا أ و استفزازا فها هو النبي قد غضب ويقول ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وصفا لغضبه صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الموطن بل في كل يقول الرمان الدم علامة في في يغضب فيه يقول غضب كأنما فقأ في وجهه حب يعني يطبع فحسب فقأ في هذا وجهه وجهه إذا كان كأنما موطن حب غضب الغضب شدة فلا يجرؤ أ ح د منا أ ن يرفع بصره إ ل ي ه تحمر حدقته يعني تصبح عينه حمراء فلما علموا ان النبي قد غضب قالوا لعمار لقد غضب ل أ ج ل ك رسول الله ونخشى أ ن ينزل فينا ق ر آ ن ا قال لا عليكم أ ن ا أ ر ض ي ه إ ن شاء الله عنكم فمضى ب ج و ل ة أ و جولتين في العمل حتى علم أ ن النبي قد هدئ صلى الله عليه وسلم ولا يخلو مؤمن من حده ولكن غضب المؤمن كالبرق ي أ ت ي ويذهب لا يترك أ ث ر ا للحقد و ا ل ع د ا و جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يقطر عرقا من العمل وقال يا رسول الله ما لي و ل أ ص ح ا ب ك فقال ما لك و ل أ ص ح ا ب ك قال يقتلونني أ و يريدون قتلي يحمل الرجل منهم ا ل ل ب ن ة اللبنه ويحملون علي اللبنتين والثلاث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ذ بيد عمار وطاف به في جموع ا ل ص ح ا ب ة وهو ي ن ف ذ الغبار عن لمته و ا ل ل م ة شعر ا ل ر أ س إ ذ ا جاوز شحمتي ا ل أ ذ ن ي ن ف ذ الغبار عن لمته ويقول يا ابن س م ي ة ينسبه الى امه تقربا ووداعه يا ابن س م ي ة ان اصحابي لا يقتلونك وقد بدأ, وقد بدا علامات الارتياح والرضا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصحابي لا يقتلونك انما تقتلك ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة تدعوهم الى ا ل ج ن ة ويدعونك الى النار وسمع المهاجرون و ا ل أ ن ص ا ر هذه ا ل ش ه ا د ة في عمار ا بن ياسر إ ن م ا تقتلك ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة يا لها من ن ب و ء ة تمضي ا ل س ن و ن و ا ل أ ي ا م و ن ق ف ز هذه ا ل ق ف ز ة لنعطي شاهد تلك ا ل ن ب و ء ة فعندما وقع الخلاف بين أ م ي ر المؤمنين علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه و أ خ ي ه في ا ل ع ق ي د ة و ا ل إ س ل ا م م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان كان عمار في جيش علي وكان يلهب حماس ا ل م ع ر ك ة وكان قد بلغ من العمر الثمانين ونيف كان يقفز من تل إ ل ى تل ومن ص ه و ة جواد إ ل ى ص ه و ة جواد وهو ينادي في ا ل م ع ر ك ة ويقول لقد قاتلناكم ب ا ل أ م س على تنزل ا ل ق ر آ ن الكريم واليوم نقاتلكم على ت أ و ي ل ه فعندما ر أ ى عمرو بن العاص غفر الله له أ ن الذي يلهب هذه ا ل م ع ر ك ة ويكاد يكسب ا ل ر ج ح ة فيها وجود عمار بن ياسر في جيش علي عمل تدبيرا لقتله فقتل عمار غ ي ل ة لا م ب ا ر ز ة فلما قتل عمار اسقط في, في ايدي الشاميين في جيش م ع ا و ي ة فقالوا بلغنا ان هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما تقتلك ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة إ ذ ن فنحن البغاه وعلي صاحب الحق فدخل ع م ر على م ع ا و ي ة وقال له لقد أ س ق ط في أ ي د ي ن ا لقد قتل عمار وكان الناس قبل لا يعلمون أ ي ن ا على الحق فقد بان لهم ا ل آ ن أ ن بغاه و أ ن عليا صاحب الحق فقال له ويحك وهل نحن الذين قتلناه قال ومن قال إ ن م ا قتله الذين أ خ ر ج و ه إ ل ى ا ل م ع ر ك ة وقدموا به من م ك ة و ا ل م د ي ن ة فعندما قال م ع ا و ي ة هذا ل ع م ر أ ر ا د ع م ر أ ن ينقل هذا ا ل ر أ ي لجيشه حتى ي ث ب ت فجمعهم وخطبهم وذكر الحديث وقال لا ينكر أ ن قاتل عمار بن ياسر هي ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة ولكن قولوا لي من قتله قالوا بعض رجالنا قال ليس هذا إ ن م ا قتله من أ خ ر ج ه إ ل ى ا ل م ع ر ك ة فنحن لسنا الذين أ خ ر ج ن ا فهي ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة التي أ خ ر ج ت ه وقادته إ ل ى س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة حتى وقع قتيلا ف ق ي د الله رجلا شاميا من قلب دمشق لاصحابي ولا ابن الصحابي حتى يقول ميله مع عمار قام رجل شامي ممن اسلم على يد م ع ا و ي ة في الشام وقال لا ا ب لك يا ابن العاص و ك أ ن ك تقول بهذا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل عمه ح م ز ة يوم اخرجه الى احد الذي يخرج رجلا ا ل م ع ر ك ة هو قاتله إ ذ ا أ ن ت تقول ب أ ن رسول الله هو قاتل ح م ز ة لا وحشي ا ل ح ب ش ة عندما أ خ ر ج ه النبي معه إ ل ى أ ح د لقد بان لنا الحق مثل فلج الصبح ف أ ن ت م البغاه وعلي على الحق فكان في مقتل عمار النصر في تلك ا ل م ع ر ك ة فانحاز ثلث الجيش من قسم م ع ا و ي ة وانضم الى علي بن أ ب ي طالب ليس مراد هذه المعركة والخلافة فيها مراد هذه فهي ت أ ت ي فيما بعد بعد س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه ا ل ن ب و ء ة عند أ و ل يوم في ا ل ه ج ر ة وبناء المسجد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه سيكون ه ن ا ك فتنه و أ ن هناك ف ئ ة ب ا غ ي ة و أ ن عمار سيقتل بيد ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة ويتم بناء المسجد وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه ويشرعون في صلاتهم خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة ليس الكل كان يعرف وقت ا ل ص ل ا ة أ و يحمل ا ل س ا ع ة التي تحملون ولم يكن قد شرع ا ل أ ذ ا ن بعد فقالوا كيف ننادي ل ل ص ل ا ة كيف يجتمع الناس عليها ف أ ش ا ر و ا ان نرفع ر ا ي ة على ظهر المسجد عندما يحين كل وقت فقال البعض هذه لا تفيد الغافل في السوق ولا تفيد النائم في العشاء والفجر قالوا نشعل نارا رفض ا ل ر أ ي أ ي ض ا ننادي بالبوق كاليهود كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه لا يحب التشبه باليهود قالوا نقرع جرسا فكرهه ل أ ن ه موافق للنصارى فاتفق ا ل ر أ ي واجتمع على أ ن يخرج منادون في الطرقات وقت ا ل ص ل ا ة ي ق و ل ن ا ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة يا عباد الله وفي تلك ا ل ل ي ل ة التي بات الجميع يفكر فيها هل هذا هو ا ل ر أ ي الصواب أ م نعدل إ ل ى غيره ر أ ى أ ح د ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنه رؤيا أ ن ه يمشي في الطريق فقابله رجل عليه لباس أ خ ض ر يحمل بيده ناقوس أ ي جرس فقال له يا أ خ ي هل تبيعني هذا الناقوس قال ماذا تصنع به قال نقرع به وننادي ل ل ص ل ا ة إ ذ ا حان الوقت قال أ ل ا أ ع ل م ك شيئا تقوله خيرا من هذا قال بلى فلقنه كلمات ا ل أ ذ ا ن قال إ ذ ا حان وقت ا ل ص ل ا ة فقل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ثم تشهد مرتين تشهد ا للنبي ت وتشهد و ح ي د ل مرتين ثم تنادي حي على ا ل ص ل ا ة مرتين وحي على الفلاح مرتين ثم تكبر مرتين وتختم ب ك ل م ة التوحيد لا إ ل ه إ ل ا الله قال وصنعها أ م ا م ي فاستيقظ الرجل فرحا مسرورا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بينما انا بين النائم واليقضان اي لست مستغرقا بالنوم رايت كذا وكذا فما ان اتمها حتى قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه واذا به يقص نفس الرؤيا فتوافقت رؤيا عمر مع رؤيا هذا الرجل الذي فاتني اسمه الان ثم جاء جبريل مؤكدا للنبي صلى الله عليه وسلم على الفاظ ا ل أ ذ ا ن فقال لقنه للراء ا ل أ و ل ل ق ن ه ب ل اندى ل ف إ ه أ ن منك صوتا ف أ ص ب ح ينادى ل ل ص ل ا ة بهذا ا ل أ ذ ا ن الذي لم تعرفه ا ل أ م ة من قبل على ا ل إ ط ل ا ق وسمي أ ذ ا ن ا قياسا على قوله تعالى ل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و أ ذ ن في الناس بالحج فالاذان معناه إ ع ل ا ن أ م ا مؤاخاه المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر و أ ث ن ا ء بناء المسجد المهاجرون أ ق ل عددا من ا ل أ ن ص ا ر و ا ل أ ن ص ا ر ليسوا أ ك ث ر حظا في الدنيا من إ خ و ا ن ه م المهاجرين ف إ ن ه م كانوا أ ي ض ا ً ذوي فاقه ومع ذلك علموا حق إ خ و ا ن ه م عليهم فما نزل مهاجري على أ ن ص ا ر ي إ ل ا ب ا ل ق ر ع ة ل أ ن عددهم أ ق ل فتنافس فيهم ا ل أ ن ص ا ر فاقترعوا فمن خرج سهمه إ ل ى واحد نزل عليه فعندما نزلوا بعد ا ل ق ر ع ة أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعرفهم معنى هذه ا ل أ خ و ة و أ ن ه ا ليست ض ي ا ف ة م ؤ ق ت ة فغدا سيكون للمهاجرين دور ويرحلون إ ل ي ه ا ولكن ا ل أ خ و ة لا تنتهي فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليتاخى المهاجرون و ا ل أ ن ص ا ر أ خ و ي ن أ خ و ي ن في دين الله حتى تشمل هذه ا ل أ خ و ة الميراث ف إ ذ ا مات ا ل أ ن ص ا ر ي ورثه المهاجري دون ذوي قربات ان لم يكونوا مسلمين و إ ن كانوا مسلمين شاركهم ك أ ن ه أ ح د ا ل ا خ و ة اللذم ا ل أ ش ق ا ء وبقي هذا التوارث إ ل ى أ ن أ ن ز ل الله قوله بعد م ع ر ك ة بدر و أ و ل و ا ل أ ر ح ا م بعضهم أ و ل ى ب ب ع ض في كتاب الله جزء من معالم قائمة نسخ آية وبقيت الأخوة هذا التوارث وبقيت معالم الأخوة قائمة. ل م يستطيع خطيب ولا كاتب ولا مؤلف أ ن ينقل لكم ويصور ح ق ي ق ة تلك ا ل أ خ و ة على ا ل إ ط ل ا ق ف أ ي خطيب ما بلغ من ب ل ا غ ة وحسن تعبير وصدق ل ه ج ة لن يستطيع أ ن ينقل لكم ح ق ي ق ة تلك ا ل أ خ و ة و أ ح ا س ي س المسلمين ا ل أ و ل بها حقيقه مهاجرون و أ ن ص ا ر ولا يستطيع كاتب أ ن يعبر عنها وجزئياتها بالغ ما بلغ من إ ب د ا ع وصفحات كتاب ولكن أ ج م ل وجل ما يقال فيها وصف الله تعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم أ ر ا د الله أ ن يصف هذه ا ل أ خ و ة بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والمقام فيها مدح ل ل أ ن ص ا ر فاسمع ماذا قال في ا ل آ ي ة ا ل ت ا س ع ة من س و ر ة الحسن عطفا على ذكره المهاجرين وفضلهم مقام الاستشهاد ش أ ن ا ل أ ن ص ا ر قال والذين تبوؤوا الدار و ا ل إ ي م ا ن من قبلهم أ ي ا ل أ ن ص ا ر تبوؤوا الدار أ ص ح ا ب الدار و ا ل إ ي م ا ن قبل أ ن ي أ ت ي ه م النبي والمهاجرون والذين تبوءوا الدار و ا ل إ ي م ا ن من قبلهم الضمير في قبلهم عائد على المهاجرين و ا ل ذ يحبون ن والإيمان من تبوأوا قبلهم الدار ي من هاجر إ ل ي ه م ولا شيء أ ع ظ م من ك ل م ة الحب حرفان ولكن فيهما جل المعاني وقد وصف الله فيهم أو فيهما أو ف ي ه م هذين الحرفين بهذه ا ل ك ل م ة وصف خ ل ا ص ة عباده المتقين في علاقتهم مع رب العالمين قال والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله ولم يقل أ ش د ط ا ع ة ف إ ن ا ل ط ا ع ة لا تعني ا ل م ح ب ة س ك م من مطيع لمطاع وهو يضمر له كل الكرب ف ا ل ط ا ع ة لا تعبر عن ا ل م ح ب ة ولكن ا ل م ح ب ة تضمن ا ل ط ا ع ة إ ن ا ل م ح ب ة لمن يحب مطيعه والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله فوصفهم الله بالحب قال يحبون ومن أ ص د ق من الله قيلا اذا كان الله يشهد أ ن ا ل أ ن ص ا ر يحبون لم يفرض عليهم المهاجرون فرض بل هم يحبونهم ب ش ه ا د ة الله والذين تبوا الدار و ا ل إ ي م ا ن من قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه م ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما أ و ت و ا هذا وصف ل م ر ح ل ة تاتي بالتفصيل فيما بعد عنوانها عندما أ ج ل النبي ب ن النضير قسم ديارهم و أ ر ض ه م و أ م و ا ل ه م على المهاجرين فقط من دون ا ل أ ن ص ا ر حتى يصبح لهم أ ر ض وبيوت و أ م ل ا ك فلم يجد أ ن ص ا ر ي واحد في نفسه شيء على هذه ا ل ق س م ة ب ش ه ا د ة الله لا ببرقيات الكذب والدجل ا ل م س م ا ت برقيات الولاء و ا ل ت أ ي ي د ولا بالشعارات ا ل ز ا ئ ف ة ولا ب ش ه ا د ة بشر قد يخطئ ويصيب ل أ ن ه لا يعلم ما في النوايا فنحن نحكم على الظواهر والله يتولى السرائر ولكن ب ش ه ا د ة رب العالمين الذي لا تخفى عليه خ ا ف ي ة في ا ل أ ر ض ولا في السماء قال ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة ولا شيء مما أ و ت و ا اي مما اوتي ا ل أ ن ص ا ر وزادهم في الوصف ما لم توصف به أ م ة على وجه ا ل أ ر ض على ا ل إ ط ل ا ق قال ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة أ ي ولو كان بهم نقصا وحاجه و أ ن ه م أ ف ط ر من غيرهم إ ل ى هذا المال والمتاع مع ذلك يؤثرون إ خ و ا ن ه م على أ ن ف س ه م جاعوا ليشبع المهاجرون بنص القرآن الكريم اتريد ل الكريم ق ر آ ن أ أ ع ل م و أ ص د ق من الله في حالهم ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة وشهد لهم ب أ ن ه م بريئون من الشح قال ومن يوق شح نفسه أ ي هؤلاء القوم قد وقاهم الله الشح فلا يوجد فيهم ص ف ة الشح ومن يوق شح ف س ه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون فشهد الله لهم ب أ ن ه م مفلحون انظر هذا التصوير في أ خ و ة المهاجرين والانصار فقط في ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة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 ولعله مخادع كل من اراد ان يتصور او يصور ع ل ا ق ة بين شعبين بعد اولئك المهاجرين والانصار بانها ستكون هنالك ه ج ر ة و ن ص ر ة فلا مهاجرين ولا انصار بعد اصحاب رسول الله هل اثمرت تلك ا ل ا خ و ة على امتداد الايام والزمان ما اراد لها الله ورسوله اجل تمضي الايام أ ي م و ت ت أ معركة من ل ع ا ر ك وتاتي ل س ب ت ف ص ي ل ه ولكن عنوانا للشاهد أ ت م ع ر ك ة من المعارك وبعد عهد رسول الله وخليفته الصديق لعلها في عهد عمر ويكون في ا ل م ع ر ك ة جرحى و ي أ ت ي رجل على كتفه ق ر ب ة ماء على كتفه ق ر ب ة ماء ليسقي ابن عم جريح له فلما وجده بين الجرحى قال اجلس, اجلس وخذ ج ر ع ة من ماء يبل ريقه قبل الموت و إ ل ا شربه الماء لن ت ش ف ي ه الا إ ذ ا كان له عمر وعندما دار الحديث وذكر الماء قال جريح آ خ ر هناك لا يعرفونه لا نسبه ولا حسبه ولا ش ب ل د ة الاصليه ي ن ب ع ر ف و جريح اخر هناك قال ا ه اسقني ماء فقال الجريح لابن عمه اذهب اليه لعله احوج مني الى الماء فما زال عندي رمق فذهب ا ل س ا ق بقربته الى الجريح الثاني فاجلسه ليسقيه فسمع الجريح الثاني جريحا ل ثالث يقول آ ه اسقني قال دعني يا أ خ ي وهو لا يعرفه دعني يا أ خ ي واذهب إ ل ي ه لعله أ ح و ج مني إ ل ى الماء ف أ ن ا مازال بي رمق فذهب إ ل ى الثالث وعندما هم أ ن يسقيا سمع الثالث رابعا يقول آ ه اسقني فتكرر الموقف فانطلق الساقي الى الرابع ليسقيه دون ان يعرف واحدا منهم ومن اي ا ل م ن ب ت والاصل هو لا س أ ل ه ما اسمك ولشبلدتك ا الاصليه اراد ان يسقي الرابع ففارق ا ل ح ي ا ة قبل ان يشرب فرجع الى الثالث كما تركهم رجع ا ل ي ه ب ا ل ت ر ت ي ب لم يرجع م ب ا ش ر ة لابن عمه لا ل أ ن ه أ ص ب ح أ ح ق الناس بالشرب الرابع الذي آ ث ر ه ا ل ث ل ا ث ة على انفسهم مات الرابع فالثالث أ ح ق بها ل أ ن الذين قبله قد أ ذ ن و ا له أ ن يشرب فرجع الى الثالث ليسقيه فوجده قد مات فمات ا ل أ ر ب ع ه عطشا ولم يشربوا إ ل ا من الكوثر ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة ف آ ث ر و ا على أ ن ف س ه م ب أ ن ف س ه م أ ي بحياتهم هكذا علمنا رسول الله من استطاع فليلحق هذه هي ا ل س ي ر ة لمن أ ر ا د ا ل ت أ س ي أ د ع و ه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة عباد ا ل ل ه مازلنا نسير معكم في س ي ر ة هذا الصادق ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم بغيه ا ل ت أ س ي ل ل ت س ل ي كما عنونا لها أ ك ث ر من م ر ة راجيا من المولى عز وجل أ ن يرزقني و إ ي ا ك م حسن ا ل ت أ س ي به في القول والعمل ولقد انتهى بنا القول في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عند بدء انتباه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تنظيم شؤون ا ل م د ي ن ة ا ل د ا خ ل ي ة فبعد تمام بناء تمام المسجد و إ ر س ا ء قواعد ا ل أ خ و ة بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر التفت إ ل ى م س أ ل ة الاقتصاد وسوق ا ل م د ي ن ة فخط ل أ ص ح ا ب ه سوقا ووضع له نظاما ف أ ج ا ز نوعا من المعاملات وحذر غيرها ثم أ خ ذ يتفقد هذا السوق كل ب ض ع ة أ ي ا م م ر ة ليرى مدى التزام الناس بما شرع الله لهم وبينه رسوله فكان هذا مما أ س خ ط عليه يهودا سخطا فوق سخط ف إ ن شريان الاقتصاد كان بيدهم ا ل آ ن جاء من يحرره وبشريان الاقتصاد كانوا قد ملكوا رقاب العرب حتى كان يؤدي بعض الديون وفوائد ر ب ا ه ا ان يستملكوا بعض ابنائهم وبناتهم الان قلبت المعايير وابرز المهاجرون م ه ا ر ة جمه في سوق ت ج ا ر ة ا ل م د ي ن ة حتى استقطبوا ا ل ت ج ا ر ة في ب ض ع ة أ ش ه ر فزاد من سخط يهود وحمقهم ولكن ا ل م ع ا ه د ة كانت تقيدهم شيئا ما فهم يتربصون بالمسلمين ف ر ص ة للنيل منهم, منهم أ و التشكيك في دينهم ولقد سبق أ ن قلنا ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو في م ك ة عندما فرضت عليه ا ل ص ل ا ة قد أ م ر ه الله باستقبال بيت المقدس فكان يصلي إ ل ى ق ب ل ة اليهود فبيت المقدس قبلتهم وهذا قبل أ ن يهاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة وقد أ خ ط أ من الدعاه من يقول كان يحب م و ا ف ق ة أ ه ل الكتاب فيما لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب م و ا ف ق ة أ ه ل الكتاب حتى لا ي ظ ن أ ن ه يقتبس من دينهم بل عندما كان يتوجه إ ل ى بيت المقدس بعد هجرته كان في قلبه غير راض ل أ ن هذه ا ل ق ب ل ة تجمع بينه وبين اليهود في هدف واحد وهو استقبال ا ل ق ب ل ة وسنبين هذا ا ل آ ن بالتفصيل فكان في م ك ة قبل هجرته يطيب له الا يجعل ا ل ب ن ي ة خلفه في ظهره ونعني ب ا ل ب ن ي ة ا ل ك ع ب ة ل أ ن من أ ر ا د أ ن يستقبل الشام إ ذ ا وقف بجهتها عند ميزاب ا ل ر ح م ة تكون ا ل ك ع ب ة إ ل ى ظهره و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقف بجانبيها من عند باب ا ل ك ع ب ة أ و من عند الركن اليماني تكون ا ل ك ع ب ة على أ ح د جانبيه إ م ا يمينه و إ م ا شماله و أ م ا النبي صلى الله عليه وسلم فاختار موقفا يرضي الله ولا يخالف نهجه وفيه أ د ب مع أ و ل بيت وضع للناس فكان يجمع بين القبلتين في ص ل ا ة و ا ح د ة كان يختار الموقف الذي يكون فيه الحجر ا ل أ س و د على يمينه والركن اليماني على شماله فهذه ا ل و ا ج ه ة التي بين الركنين يجعلها قبلته سواء اقترب من جدار البيت أ و ابتعد إ ل ى ا ل أ ر و ق ة ما يعرف الآن يعرف في هذا ا ل م ويسميها ق الاروقة ع عند من واجهتها الزجاج غرفة ق ا لها المؤذنين ل غرفة ي و اهل م ك ة ا ل م ك ب ر ي ة لان المؤذنين يكبرون فيها اما نداء للاذان او تسميعا بعد الامام فكان اذا اقترب كان و ا ج ه ة ا ل ك ع ب ة هذه امامه واذا ابتعد الى ا ل ا ر و ق ة كانت امامه وعلى الامتداد في ا ل أ ف ق البعيد يكون وجهه إ ل ى بيت المقدس فيجمع بين القبلتين في ص ل ا ة و ا ح د ة هذا ش أ ن ه في م ك ة فلما هاجر لم يتيسر له ذلك ف إ ن ا ل م د ي ن ة تقع شمال ا ل ك ع ب ة ف إ ن ن ا ونحن نحج ونعتمر في طريقنا ن أ ت ي على ا ل م د ي ن ة أ و ل اولا ن ن ح أ ه ل ش ا م نقع في شمال ا ل ك ع ب ة فاذا جاوزنا ا ل م د ي ن ة وصلنا الى م ك ة فعندما كان ب ا ل م د ي ن ة ويريد ان يستقبل بيت المقدس وهي في بلاد الشام فبلادنا هذه كلها بلاد الشام لا بد ان يكون ظهره الى م ك ة فكان يستدبر م ك ة ويستقبل بيت المقدس امتثالا لامر الله ه وعندما بنى د م س ج قلنا جعل محرابه الى بيت المقدس جاءه جبريل ووقف امامه ووجه البيت فطوى له الجبال وكل التضاريس ا ل ط ب ي ع ي ة حتى وقع نظره على بيت المقدس فجعل محرابه الى المسجد الاقصى ومضى في المدينة المنورة المدينة في شهرا ستة عشر شهرا سنة ستة ستة عشر عشر و أ ر ب ع ة أ ش ه ر وهو يستقبل بيت المقدس هو وكل المسلمين وكانت لهم مساجد لا مسجد فلقد بنى مسجد قباء ثم مسجده وفي كل ح ا ر ة من حارات ا ل أ ن ص ا ر اتخذوا لهم مسجدا يقيم فيه جماعتهم اليوميه ة حب ذا لو أن إخواني أن ن للواقفين ا الأدراج ك يفسح على أ ن يجلسوا أ ث ن ا ء ا ل خ ط ب ة على ا ل أ ق ل ثم إ ذ ا قامت ا ل ص ل ا ة جعل الله لهم متسعا لهم يفسح الله لكم. فوقوفهم ط ي ل ة ا ل خ ط ب ة متعب لم أ د ع و كل المصلين للتقدم م ع ذ ر ة فقط من الباب والخارج ي س ع و ه م إ ل ى أ ن تقوم ا ل ص ل ا ة فمضى في استقباله بيت المقدس هو والمهاجرون و ا ل أ ن ص ا ر س ت ة عشر شهرا و إ ب ا ن هذه ا ل أ ش ه ر وفي ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى ومطلع ا ل ث ا ن ي ة توفي أ و ل مهاجري في أ ر ض ا ل م د ي ن ة هو عثمان بن مضعون أ خ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع ودفن في البقيع بجوار المسجد و أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يرش القبر بالماء ولم يكونوا يعرفوا هذه ا ل س ن ة من قبل تفاؤلا ب ا ل ر ح م ة ووضع عند ر أ س ه حجرا ما يسمى ا ل آ ن بشاهد القبر قال اتعلم به قبر اخي اي اميزهم بين القبور وادفن اليه من مات من اهلي ف س ن ة ان يدفن الاقارب الى جوار بعضهم بعضا ومات من الانصار احد النقباء الاثني عشر اسعد ا بن ز ر ا ر ة وكان نقيب ب ن النجار او بيت من بيوت ب ن النجار فلما تم دفنه قال قومه يا رسول الله لقد مات نقيبنا فهلا ل جعلت لنا نقيبا قال انا نقيبكم فانكم اخوالي وابن بنت القوم منهم ابن ا بنت ل ق ولهذا م منهم و جعل ابناء ف ا ط م ة ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاتصالهم به ب و ا س ط ة أ م ه م ف ا ط م ة الزهراء فبعد و ف ا ة أ س ع د هذا أ ص ب ح النبي نقيب ا ل أ ن ص ا ر فكان يزورهم أ ل ف ي ن ة و ا ل ف ي ن ة فتوجه ذات يوم ل ز ي ا ر ة أ م أ س ع د ا بن ز ر ا ر ة في ديارهم وهم بعيدون عن م ح ل ة ا ل م د ي ن ة في الموقع الذي يعرفه الحجاج والعمار ا ل آ ن مسجد القبلتين في مدخل ا ل م د ي ن ة ل ل ز ا ه د من بلادنا من بلاد الشام وبينما هو في زيارتهم حضرت ص ل ا ة الظهر ف أ ذ ن لها وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ب أ ه ل تلك المحله ص ل ا ة الظهر وكان غالبا ما يقول لجبريل كل ما جاءه يا جبريل إ ن ي أ ح ب التوجه إ ل ى ق ب ل ة إ ب ر ا ه ي م ف إ ن ا ل ك ع ب ة كانت ق ب ل ة إ ب ر ا ه ي م ولكن اليهود توجهوا إ ل ى بيت المقدس إ ن ي أ ح ب ق ب ل ة إ ب ر ا ه ي م ولا أ ح ب م ش ا ر ك ة اليهود في قبلتهم فيقول له جبريل إ ن أ ن ا إ ل ا عبد مثلك آ ت ي ك بما أ م ر الله وما نتنزل إ ل ا ب أ م ر ربك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إ ل ى السماء ويناجي الله في قلبه أ ن يفرق بين قبلته و ق ب ل ة اليهود انظروا هل هنالك أ ع ل م من نبينا هل هنالك اعقل من نبينا هل هنالك محفوظ من الزلل احد مع نبينا ومع ذلك لعلمه الكامل في ح ق ي ق ة اليهود لم يحب ا ل ق ب ل ة التي يتوجه اليها كره ان تجمع بينه وبينهم ق ب ل ة و ا ح د ة لا مصالح ع د ة ق ب ل ة في ا ل ص ل ا ة يكره ا ل ق ب ل ة التي يصلون إ ل ي ه ا لكن لا يعني أ ن ه يكره بيت المقدس لا يحب أ ن يجتمع و إ ي ا ه م في ق ب ل ة و ا ح د ة ما زال يقلب بصره بالسماء ويناجي ربه أ ن يفرق بين قبلته و ق ب ل ة اليهود قتلت ا ل أ ن ب ي ا ء الذين قالوا لموسى سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا فلما قام يصلي هذه ا ل ص ل ا ة في م ح ل ة بني النجار توجه الى بيت المقدس فما زال الامر كذلك فصلى بهم والرجال خلفه ا ل ر ك ع ة الاولى و ا ل ث ا ن ي ة الى ق ب ل ة بيت المقدس و أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ف س أ ل الله في سجوده هذا أ ن يحول قبلته إ ل ى ق ب ل ة إ ب ر ا ه ي م إ ل ى البيت العتيق فلما قام إ ل ى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة وهم أ ن يشرع ب ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة هبط جبريل ووقف أ م ا م ه و أ م ر ه بالتوجه إ ل ى بيت المقدس في ا ل ر ك ع ة نفسها فاستدار صلى الله عليه وسلم من فرحته فورا في مطلع ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة واستقبل بيت المقدس ولا حرج في الاجتهاد ولا طلب ب و ص ل ة ليعرف التوجه ف إ ن استدباره لمحرابه يكون وجهه إ ل ى البيت الحرام فاستدار صلى الله عليه وسلم في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة فجعل ظهره إ ل ى المحراب ف أ ص ب ح وجهه إ ل ى المصلين ف أ ش ا ر إ ل ي ه م أ ن يفرجوا له الطريق فاقتحم صفوفهم حتى أ ص ب ح في ا ل ج ه ة ا ل م ع ا ك س ة وبقي المصلون في مكانهم اللهم إ ل ا أ ن ه م استداروا د و ر ة ك ا م ل ة فاعطوا ظهورهم للمحراب القديم وجعلوا وجوههم خلف الرسول الكريم مستقبلين البيت الحرام و أ ن ز ل الله عليه في ذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء وقد هنا للتحقيق لا للتوقع والتشكيك قد نرى أ ي إ ن ن ا لنر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ق ب ل ة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ش ط ر ة فلما استدار في هذه ا ل ص ل ا ة تم نصفها ا ل أ و ل إ ل ى بيت المقدس ونصفها الثاني إ ل ى المسجد الحرام سمي هذا المسجد الذي تمت فيه هذه ا ل ص ل ا ة مسجد القبلتين وهو من المساجد التي يزورها الحجاج والعمار وهم في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة بعدما يزورون احد والمساجد ا ل خ م س ة سمي مسجد القبلتين لانه تمت فيه ص ل ا ة و ا ح د ة باتجاهين نصفها الاول الى بيت المقدس ونصفها الثاني الى المسجد الحرام وباقي المساجد حولت قبلتها على الفور الى البيت الحرام بما في ذلك المسجد النبوي في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة جاء جبريل م ر ة اخرى ووقف امام النبي صلى الله عليه وسلم اماما واتجه النبي باتجاهه تماما وهو ينظر الى ا ل ك ع ب ة امامه وقد اهبط جبريل باذن من الله كل الجبال و ا ل ا و د ي ة حتى كان النبي في مسجده يرى ا ل ك ع ب ة أ م ا م ه ويتجه إ ل ي ه ا حتى ثبت ا ل ق ب ل ة إ ل ي ه ا ف ا ل آ ن قبلتنا نحن و أ ه ل ا ل م د ي ن ة تقع تماما على حجر إ س م ا ع ي ل وبين أ ع ي ن ن ا ميزاب ا ل ر ح م ة الذي يصب ماء الشتاء في حجر إ س م ا ع ي ل حولت ق ب ل ة المساجد وشاع ا ل خ ض ر في ا ل م د ي ن ة فقام اليهود على قدم وساق يشككون في هذا الدين ويقولون اي القبلتين اصح عندكم ا ل ق ب ل ة التي كنتم عليها ام ا ل ق ب ل ة التي اصبحتم عليها فان كانت التي اصبحتم عليها فما حكم صلاتكم ا ل م ا ض ي ة وما حكم الذين ماتوا منكم على ا ل ق ب ل ة ا ل أ و ل ى و إ ن كانت ا ل ق ب ل ة ا ل أ و ل ى ص ح ي ح ة فما حكم صلاتكم ا ل ج د ي د ة ولماذا تتبعون الباطل و أ خ ذ و ا يشككون ومن ضمن هذا التشكيك والمناورات قالوا للنبي لماذا خالفت قبلتنا و أ ن ت تعلم أ ن موسى كليم الله ورسوله لئن عدت إ ل ى قبلتنا اتبعنا دينك وهذه ا ل ض ج ة التي أ ق ا م و ه ا ولم يقعدوها في ا ل م د ي ن ة آ ذ ت المسلمين كثيرا و أ خ ذ و ا يتساءلون عن حكم صلاتهم ا ل س ا ب ق ة وحكم الذين ماتوا على ا ل ق ب ل ة ا ل أ و ل ى ف أ ن ز ل الله في ذلك ق ر آ ن ا يتلى وردا على اليهود وتثبيتا للذين آ م ن و ا فقال في س و ر ة ا ل ب ق ر ة عز من قائل سيقول السفهاء من الناس إ ذ ا سمى الله اليهود ب ا ل ا ض ا ف ة إ ل ى تسميتهم يهود وبني إ س ر ا ئ ي ل سفهاء ف إ ن سفهاء الخلق عند الله هم اليهود أ س ف ه خلق الله على وجه ا ل أ ر ض اليهود ولا أ ر ى أ س ف ه منهم إ ل ا من وثق بهم وتابعهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم وكذلك يخاطب المسلمين ا ل آ ن وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا ا ل ق ب ل ة التي كنت عليها إ ل ا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان إ ن ك ت ل كانت ب ي أي تغيير ر ة ل ل ق ب ة و إ ك ا ن ل ك ب ي ر ة إ ل ا على الذين هدى الله من هداه الله لا ك ب ي ر ة عليه فكلا القبلتين ب أ م ر من الله و إ ن كانت ل ك ب ي ر ة إ ل ا على الذين هدى الله وجوابا لحكم صلاتهم ا ل س ا ب ق ة ومن مات من إ خ و ا ن ه م على ذلك قال وما كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م أ ي صلاتكم ا ل أ و ل ى م ق ب و ل ة و ص ح ي ح ة والذين ماتوا منكم عليها ماتوا على الهدى و ا ل ق ب ل ة ا ل ص ح ي ح ة وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرءوف ا ل رحيم واثبت ص ح ة التوجه الجديد بنص ق ر آ ن ي قد نرى تقلب وجهك في السماء مع ان هذه ا ل ا ي ة سبقت الرد على اليهود فما توجه النبي إ ل ا بقد نرى تقلبك ولكن في حكم التنزيل قدم الله الرد على السفهاء أ و ل ا ثم أ ث ب ت هذا التوجه أ ن ه ب أ م ر سماوي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ق ب ل ة ترضاها فول ي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ش ط ر ة و إ ن الذين اوتوا الكتاب أ ي اليهود ليعلمون أ ن ه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أ ي ل أ ن ه م أ ه ل كتاب يعلمون أ ن الله قد ي أ م ر النبي بشيء ثم ينسخه ب أ م ر آ خ ر فليسوا بغريبين على تجدد ا ل أ و ا م ر من السماء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 إ ل ا السفه و أ ن أ ج ع ل ه م إ خ و ة ا ل ق ر د والخنازير ف إ ي ا ك أ ن تغتر بهم يا محمد فلن يتبعوا قبلتك لا يثبتون على عهد ولا يصدقون بوعد وانظروا إ ل ى نص ا ل ق ر آ ن ولئن أ ت ي ت الذين اوتوا الكتاب أ ي اليهود بكل آ ي ة مش آ ي ة و آ ي ت ي ن ثلاثه عشر بكل آ ي ة ما تبعوا قبلتك وما أ ن ت بتابع قبلتهم أ ي نفاه أ ن يتبع قبلتهم أ و أ ن يتبع اهواءهم وما, أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع ق ب ل ة بعض أ ي هم و أ ه ل الكتاب الاخر النصارى لهم قبلتان ما بعضهم بتابع ق ب ل ة بعض أ ي لن يتحدوا على ر أ ي واحد ولئن اتبعت أ ه و ا ء ه م من بعد ما جاءك من العلم إ ن ك إ ذ ا لمن الظالمين وحاشاه صلى الله عليه وسلم من أ ن يتبعهم أ و يظلم نفسه و أ م ت ه الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م أ ي يعرفون هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد س م و ل بينا هذا في خ ط ب ة مضت الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م وهذا الخطاب للمسلمين أ ي إ ن اليهود يعرفون نبيكم كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م ب أ ن ه هو نبي آ خ ر الزمن ويسمى نبي ا ل س ا ع ة ويسمى نبي ا ل أ م ي ي ن ويسمى خاتم النبيين يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م و إ ن فريقا منهم أ ي أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم حتى يستثني من أ س ل م كعبد الله بن سلام الذي تحدثنا عنه في جمعتنا الماضيه ة وإن ن فريقا م م ليقتمون وهم يعلمون الحق من محمد من الحق الحق الحق يعني يا محمد هذا هو هذا ربك ربك فلا تكونن من الممترين أ ي من الشاكين في صدق ما أ ق و ل لك عن هذه ا ل ش ر ذ م ة ممن خلقت ل ح ك م ة أ ر ي د ه ا أ ب ت ل الناس بهم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل و ج ه ة هو موليها فاستبقوا الخيرات أ ي ن م ا تكونوا يات بكم الله جميعا إ ن الله على كل شيء قدير ويؤكد عليه بعد ذلك ومن حيث خرجت أ ي أ ي ن ما كنت في غزاه أ و سفر و أ ي ن ما كنتم أ ي ه ا الناس ومن حيث خرجت فول ي وجهك شطر المسجد الحرام و إ ن ه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن مرة ومن مرة حيث حيث خرجت أخرى خرجت ف و ل و وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ش ط ر ة لئلا يكون للناس عليكم ح ج ة إ ل ا الذين ظلموا اسم جديد لليهود الذين ظلموا هم الظالمون هم السفهاء هم الكافرون هم المغضوب عليهم هم إ خ و ة القرد والخنازير وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ش ط ر ة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 لا إ ل ه إ ل ا الله فاذكروني أ ذ ك ر ك م و ا ش ك ر و ن ي ولا تكفرون ثم واسى المسلمين ب أ ن ك م لم تروا شيئا بعد من اليهود فاستعدوا للمستقبل بهذه ا ل آ ي ه يا ايها الذين آ م ن و ا استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة جمع بين الصبر والصلاة فغير المصلين لا صبر لهم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا والخطاب لا يصلح إ ل ا للمؤمنين أ م ا لمهرجان جرش في آ ي ا ت ث ا ن ي ة لا يصلح إ ل ا للمؤمنين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة إ ن الله مع الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين حتى تكون معنا يا رب العالمين وبعد تحويل القبلة لم ي ه د أ اليهود واتفقوا مع المنافقين ومع قريش ب أ ن يجمعوا كلمتهم على المسلمين ف إ ن هذا النبي خطر عليهم وعندما علم الله بكل مكائدهم وقد أ و غ ر و ا صدر قريش فجعلوهم يضعون يدهم ويستملكون كل ما ترك المهاجرون في م ك ة حتى دار النبي صلى الله عليه وسلم استولى عليها عقيل بن ابي طالب وباعها حتى لا يظن النبي يوم من الايام ان يغلبه ب ص ل ة الرحم لانه ابن عمه فيرجع اشتراها وباعها لرجل ليس من بني هاشم وهو يعلم ان النبي صادق ولن يرجع بشيء ليس من حقه ان يرجع فيه فالرجل قد دفع ثمنها فاستولت قريش على كل ما ترك المهاجرون من أ م و ا ل ومن ديار وضاق صدر المسلمين بذلك و ا س ت أ ذ ن و ا النبي في أ ن يخلصوا اموالهم ولو بالسيف فقال إ ن الله لم ي أ م ر ن ي بذلك ومضت أ ي ا م قلائل و إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوحي بما يشرح صدر كل المؤمنين ينزل جبريل فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه ايات من س و ر ة الحج ا ل آ ي ة رقم ثمانيه وتلاتين والتي بعدها والتي بعدها قال ت ع عن ا ل ذ ي ن آمنوا لانه بقي في م ك ة مستضعفين من المسلمين لم يقدروا على ا ل ه ج ر ة وحالت قريش بينهم وبين ا ل ه ج ر ة قال تعالى ان الله يدافع عن الذين آ م ن و ا اعظم محاماه ممكن ان تسند اليها كل ق ض ي ة ايها المظلوم اذا ما اصبت بظلم واحاطت بك في ا ل م ح ك م ة ا ا ل ل ظ م تذكر من منه جانب كل لا القاع لتخرج باب أصبحت حتى ترى ت هذه ا ل آ ي ة وقل إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا إن ان ل ل ه يدافع ع الله ذ ي ن آمنوا إن ا ل لا يحب كل خوان كفور أ ذ ن للذين يقاتلون أ و ل آ ي ة نزلت في الجهاد أذن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا اي أ ذ ن للذين يقاتلون أ ن يقاتلوا ذلك لانهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير وبين الله سبب ذلك الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق إ ل ا أ ن يقولوا ربنا الله بس إ ن ه م آ م ن و ا و أ س ل م و ا قالوا ربنا الله أ خ ر ج و ا من ديارهم واستولى أ ع د ا ؤ ه م عليها الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق إ ل ا أ ن يقولوا ربنا الله انظروا ما أ ج م ل ربط ا ل آ ي ا ت من خلال ا ل س ي ر ة بواقعكم اليوم إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا لا حكامكم ولا المجمع العالمي تحت عنوان حقوق ا ل إ ن س ا ن و أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظ ل م و ك ل ن ا نقاتل ا ل آ ن إ ن لم نكن بالسلاح فبكل طرق ا ل م ق ا ت ل ة التي تؤدي إ ل ى نفس الهدف هو قتل المسلم والتضييق عليه أ ذ ن للذين يقاتلون ثم يبين الله آ ي ة في ذلك الزمن ما أ ش ب ه ه ا بهذا الزمن وسبب نزول ا ل آ ي ا ت م ؤ ا م ر ة اليهود في ا ل م د ي ن ة الذين أ خ ر ج و اخرجوا من ديارهم بدأت حياة المسلمين مع بدأت يهود حياة ت س و ت م مع يهود الذين أ خ من ديارهم بغير حق و أ ي حق الذي أ خ ر ج به أ ه ل فلسطين من ديارهم ثم استولي عليها والاحتلال لا يزال قائم ومبادرات الصلح تعقد هل الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق هل أ ص د ق من هذه ا ل آ ي ة في وصف حالكم اليوم هل الا ذ ي ن أ خ ر ج و من د ي ان ر بغير ه م حق إلا أن يقولوا ربنا الله بس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا والوعد في ختام ا ل آ ي ة ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز هذه آيات نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الثلاث آيات النبي نزل جبريل على صلى وسلم ت ص ر ي ح بالقتال تلاها النبي على أ ص ح ا ب ه فقاموا يعدون سلاحهم ولكنه جعل القتال بعد هذا ا ل إ ذ ن على حسب هذه البنود ا ل أ و ل اعتبار م ش ر ك قريش محاربين ل أ ن ه م ب د أ و ا المسلمين بالعدوان فللمسلمين قتالهم و م ص ا د ر ة تجارتهم حتى ياذن الله بفتح م ك ة دون هذا ووقع عليه المهاجرون و...